الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يوافقون والذين يؤمنون بما أزل إليك وما أزل من قبلك وبالآخرة هم يقرون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 أتما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم يوم فهم لا يرجعون.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 فلا تجعلون الله أن عادا تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن اللَّهِ كُنتُمْ صَادِقِينَ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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الزماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ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 أك تسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين.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 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤَخَّرُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ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 وَإِذْ طَالَمُوسَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَإِنَّكُمْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُونَ وَأَنفُسُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ عِندِ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 واخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة الله لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسين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 وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليُحاججكم به عاد ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا, وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين, والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم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 وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ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 واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُنزِلَ على الْمَلَكَيْنِ بباب هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا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 ولبئس ما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم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 ماعيل أوطى ربيتي أوطى ربيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبِعْثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ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 قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله أصطفا لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء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 نحن له مخلصون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 لا تعملون تلك امة قد دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون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 قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يَتْلُوا عليكم آياتنا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكم وَيُعْلِمُكمُ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكم وَيُعْلِمُكمَ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 ولنبلونكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأفوس والثمرات. وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ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 إن الذين يكتمون ما أزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح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 والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرَ الَّذين ظلموا إذ يرونَ العذابَ أنَّ القوةَ لله جميعاً أنَّ القوةَ لله جميعه وأنَّ الله شديدُ العذاب إذ تبرَّ الَّذين تتبَّعوا من الَّذين تتبعوا ورأوا العذابَ وتقطعت بهم الأسباب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 وهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاف بعيد ليس البراءة والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي واليؤمنوا بي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب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 لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودا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 يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاملا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 ان نصر الله قريب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 ويسألونك عن اليتامى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 والمطلقات يتربصن بآفسهن ثلاث تقرور ولا يحل لهم أي يكتبن ما خلق الله فيه أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابو عولتهن احق بردهن في ذلك ان اراد اصلاحا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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعْلْنَا فِي أَنفُوسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ولا تعزموا عقدة لك حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم.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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة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 مَن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافاً كثيرة وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا, إذ قالوا لِنَبِيٍّ لَّهُم مُّبْعَثٌ لَّنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعى من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وان يدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتلت الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ تَنفَصِمَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب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 أَنَاسَ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا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 وما للظالمين من أنصار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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِرَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 سرعوا علانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم ال الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله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 اتقوا الله وذر ما بقي من الربا وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين